بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشا والنهار إذا تجلى وما خلق قد ذكر والأنتا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَبْقِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَرْذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَلُوا السِّورِ الْعُسْرَ وَمَا يُرِيَ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لِلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَقْرَبُكُمْ أرتوكنا رتلا لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسجنه الأدق الذي يأتم ماله يتزكى وما لأحد من ما تجزى إلا بتغاضه <أعجل> ربه أعلى ولا سواه يرضى.